بوك تو ستو مئة مئة نارتشيا الظروف الظروف واجه اشتئنه حصل مرة لم يحصل قط حصل مرة، لم يحصل قد بلي ليست في برلين هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ هل حصل لك مرة أن كنت في برلين؟ نا، عشت نا لا، لم يحصل قد لا، لم يحصل قد някой, никой. Ахад, ла ахад. Ахад, ла Познавате ли някого тук? Ата арифу ахадан хуна? Ата ариф ахадан хуна? Не, не познавам никого тук. Ла, ла арифу ахадан хуна. لا لا أعرف احدا هنا اوشته نيام لم يعد مازال لم يعد شتي اوستانيتلي اوشته هل ستستمر في البقاء هنا طويلا هل ستستمر في البقاء هنا طويلا؟ نه. няма لا لن أبقى هنا لاطول بطاتا. لا لن أبقى هنا لاطول بطاتا. شيء آخر؟ لا شيء اكثر شيء اخر لا شيء اخر жеваете أن още нещо за пиене а تريد ان تشرب شيئا اخر اتريد شيئا آخر؟ لا لا أريد أي شيء آخر لا لا أريد أي شي آخر <تصفيق> شيء حصل لم يحصل شيء حصل لم يحصل ناشت <تصفيق> هل حصل أن أكللت شيئا؟ هل حصل أن أكللت شيئاشت لا لم يحصل أن أكلت أي شيء لا لم يحصل أن أكللت أي شيءئ مازل أحد ليس من أحد. ما زال احد ليس من أحد جيفالي اوشتي هل ما زال احد يريد قهوه هل ما زال أحد يريد قهوه ني لا ليس من أحد لا ليس من احد За книгата и текста, моля идете на страницата www.book2.de